يا ناس غابت نور الدنيا وتوفى الاله يا كيف بنسى خيرها اللي جادنا واحسانها هي من اللي فضلها واحسانها محد النساء كل انبكاها والبشر تشكي عذاب فراقها أرضتها الهور زوجها وعياها والحب بغط باعها ومن المرض قاست وعانت وانتهى درب الحياة دايما بفراشها حتى فقدنا نورها الدنيا وتوفاها الاله يا ربي تسكنها بفردوسك وتلحقنا بها يا ناس نورها الدنيا وتوفاها الإله يا كيف بنسى خيرها اللي جاء